يا يفنوني قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون اخوك عيسى دعا ميتا فقام له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 السلام بارك, بارك الله, بارك الله. سيدة هل لا بد من طبع البشرية أن يؤيد الكلام بدلائل وقراء أن يصدق على عوينه هكذا؟ هو بطبيعة ابن آدم يعني أنه متمرد. يعني طبيعة التمرد هذه يبدو في يعني الجينات الموجودة في النفس الأمر بالسوق نعم. فإذا فاذا ارتقت النفس تريد يعني حتى في في, في قواعد اللغه في خبر ده تحتاج الى الى الى مؤكدات واثبات سبحان الله وفي واحد متردد كيف ايه تؤكد على على كلامك وفي واحد منكر فممكن ده عايز يعني درجة اعلى من الاتبال والتأكيد والمشاهدة وال... سواء بقسم او بشيء ظاهر شيء منبوث شيء محسوس حتى هذا القرية أهل حتى, حتى يعني صاحب او رئيس قسم الحنيفية السبحاء سيدنا ابراهيم الخليل اذا اجازت هذه الصفحة يعني ملة إبراهيم خنيفا أنه قال ربي ألمي كيف تحيي النوت الشيء سبحان الله عجيب هذه الخلة هي من أكبر المقامات عند الله عز وجل نعم. يعني حارزة درجة الخلة والخبيب صحيح فيريد ف... أن يريه رب العباد كيف يخلق لكن قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن وليس بيطمئن قلبي بس في ايه؟ قريت يعني يعني قريت ان ان الين ان ينعم رب العبادة عليه ان يره ماهيه الخلق نفسها مش مش ان الله يخلق او لا يخلق لا ماهيه الخلق كيف يعني احنا في المثل العادي قلنا كيف كيف عملت عايز عايز اشاهد الكيفيه نعم اولا تؤمن لا قبال لا الايمان ده ما احنا ده كان في الايمان كان في قضية اخرى انا ورين ان استنعم بين أرى وأعرف كيفية الخلق. سموها بتوع المصانع دلوقتي واتي النوها طبعا قالوا لم لا إذ ده موجود ولكن لا قلبي فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كنا أولى بالشك من إبراهيم. تأذّب مع مقام سيدنا إبراهيم. فالإنسان بطبيعته يريد ان يعني دائما أقول إيه أنا رأيته اليوم, تع... رأيت اليوم عجبا اليوم معجبًا. ايه رأيت إيه؟ يعني مش, حق... كان وعمل مش عارف ايه طيب طيب في مثلا شريط في اوراق مثبتة في تجربة تجربه علميه في... عايزي برضو يعني... دليل. دليل فاذا كان هذا بالنسبه راح العادي فلما يكون هو مش شك لا شحنه الشك وشحنه الانكار التام فلما يجي الاثبات الواضح البين والمشاهد المحسوس يزداد المؤمن ايمانا ويتوقف الشك ورضي شكه والمنكر يقف على قراءة الطريق إما أن يؤمن ويدخل وإما أن يستمر في غيه إلى أن القمر قد شوقا نصرين وقالوا لقد سحرا نبيهم إذا فرض منكر ف يحتاج الإنسان إلى أدلة. تبع حينما طلبوا المعجزات من سيد محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الخوارق الآيات ماذا كانت نيتهم ليؤمنوا به؟ أم هذه سلسلة؟ لا, لا لا لعلمهم أنهم سوف يعجز عن قضية الإثبات بمعجزات كما سبق لأن كان عندهم قاعدة أن هو أخذ هذا الكلام من توراة موسى ومن انجيل عيسى ومن كلام الرهبان. من, من رحمن اليمامة. ليس عنده ولا معجزة ولا غيره فنحن ننعجزه. حتى ذهبوا يعني شوف المقت ال إلى اليهود في المدينة وأنتم أصحاب قتال. أعطونا أشياء نعجز بها محمد لا عليه فأسألوه ثلاث أسئلة إن أجاب فهو نبيك. وإذا ما يجب فهو دعيك أو مدعي ما هذا أول اسالوه عن قوم خرجوا في الرعيل الأول فرارا بالنينة ما قصتهم وعن رجل صالح ملك مشرق الأرض ومغربها ما قصته الأرض. واسالوه عن الروح فلما جاءوا قال محمد جئنا بالفصل بيننا وبينك بينك إن أجبتنا عن هذه فأنت نبي مرسل وإن لم تجبنا فأنت مدحي ما أسئلتكم مين الراجل اللي ملك مشكل أفضل ايه إيه قصة القوم اللي فروا بدينهم في الرعيل الأول قصتهم إيه ما هي الروح قال أخبركم غدا ولم يستثني نسي صلى الله عليه وسلم ان يقول بإذن الله أو إن شاء الله مصارد رضي الله ظل الواحد تسعة وعشرين يوما لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسالة على المحك صحية رساله على المحك فظنوا ان الله قد قال يا سيدنا لو حتى هو نفسه ما ودعك ربك وم. وما قال له او قلت في ان كانت قطع عن الواحد البداية البدايه بعد وابو حنم يعني او قبل. فلما نزل القران نحن انهم فتاه امنوا بربهم وزناهم هدى وربطنا على قلوب اطبعهم فقال اهلك تصعدوا بقس، نعم، سبحان الله. وسألونه كان يذكرني. وبعدين سألوا عن عن تفصيل حتى إيه هاي اللي سألوه تاني وساقولون ثلاثة والرابع مكلبوه واقولون خمسة السادس مكلبوه سبحان الله. واقول سبعه سبع وثمن خر أبي ما عاد الا إلا قليل, قليل كان ابن عباس يقول وأنا من أولئك القليل. نعم. عن واهليه يرضون الله. أما مسألة وجود ماذا ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قلت سأدعو عليك منهم ذكرى إذا آخرت إيه الروح الروح ويسألونك عن رق الروح, الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلة وما أمر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني ربما تأخر نزول الوحي. والدرس التعديب الذي تلقاه سيدنا محمد من قبل رب العالمين ولا تقولاني لشيء إني مفاعل ذلك إلا أن يشاء الله واتفر ربك إذا نسيت يعني ربما هذا جعلهم يتوجسون في أنفسهم خيفة من تأخر الوحي ليس على علاقة وطدر السماء مثلا أم يسألون بنية مسبقة أنهم لن يؤمنوا لا هو يبدو أنه, أنه وقالوا قلوبنا غلف <تصفيق> انت ليه صعب على الناس ان مش او شايف الناس دول يعني مجرمين تراهم مجرمين لا بدل ما حد الاجرام يعني صحيح طب نبلغ جلدتنا نهبط الواقع نغبن الواقع المر لما واحد كده يطلع عادم من العلماء او داعيه من الدعاء الى الله نعم بدل ما نشد ونتسند ونقف بجوانا نعمل ايه لا لا لا لا, لا. هو يعني هذا خراب تمام التفسير ده بتاع ال ابن مسك طب انت درست علم التفسير لا درست علم النحو والصرف لا درست تاريخا أنا مش أفعل. طب لماذا يعني يعني انت تعادي الرجل ان لم تضاربنا يعني انت لم تصاحبنا فلا تضاربنا لا دوري صاحبك وسوف يضارب يضر في الموضوع لا لا انا اريد الاسططه أن انا اريد ان اشوه سمعته انا اريد هو على اكتاف الاخرين وقال ما هلاش هذا انا اصل طب لكنه يشهد ان لا اله الا الله يعني ربما أبو جالك كان أكثر منه وضوحًا أبو جالك واضح المعالم م. يعني لن يؤمن خلاص لكن الثاني نقولنا إن الكافر عنده شيء في توازن عن توازن ظاهري أن ما في داخله ما في داخله ما في خارجه نعم كافر داخل وخارج يصير عنده بدء توازن ظاهري يعني توازن يعني المهم عنده توازن باطني وظاهري ما فيه يحب المنافق هو صاحب سلم يا رب هم فمكلاب أهل النار. الله يعزب الله. ف... لكن أبو جهل وفريق من الكفار كانوا يخرجون إلى إلى يستمعون إلى الرسالة. طبعاً يستمع. استمع. فهم يحتلقونها. وتعجبون من هذا وكان بعضهم يستحي أن يراهم البعض. يعني كانوا بيعمل بسيطة. طوفياً بينهم خلف بعضها الآن الآن في بعض العائلات في عائلات بتعيب تعيب على مثلاً زوجة أخوه وزوجة ابنهم تحجبت. تعيب لا تبقى بصفيلة. يتم زي الخادمات. الله أكبر. <تصفيق> والحقيقة مش مقتنع بيهم مولانا يعني. ما بيشمقتنع بس كلامه زين. فا وفوق نظر صدلتك بعض الصحفيين والصحفيات يقولنا في وجه نظر وفا كلامه. و... من أنكر شيئا من معلومة من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة. يا لطيف. يا لطيف اللط. من يقول انه غير مقتنع بأية قرآنية. من أنكر هياتا من القرآن فقد أنكر القرآن كله و له بسوء وما تشرميت إذا مُندَح عليه هل الأحكام فقهية؟ طب تترجمي؟ جميل جنيب. ماذا تقول في بعض الفضيات التي تفسح المجال لهؤلاء يعني ينعقون في ليل بهيم؟ يعني نصحت, رأى... نصحت والد لولد نصحت أب نصحت لما عالم لما لما رأى الرسول فأنا أنا رجل عندي مرجعيه طب جميع ولا أستطيع أن, أن أشوف من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب جيد نقاعد, نقاعد جميع لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ورقة في عمر قال ما هذا يا عمر قال إنها ورقة من التوراة يا رسول الله تلون وجه الرسول غالب ونفر منه العرق الهاشمين وحمر وجهه وقال أستهوقون فيها يا ابن الخطات في المسألة عن عزة فلسفة ووو ونقاش ودردشة و... لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي بعثني بالحق دميا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يكتب عنه فرفض النبي هذا السطر وجزر أشج التوراة مم. إذن بعد ذلك أباح العلماء المتخصصين الذين يدرسون الم... المقارنات بين المذاهب والملذ والذين الدعاه الذين يناطحون على الدين مع ال... الآخر أو هكذا ف. إذا إذا كان الرسول نهى عمر عن ورقه بمثابة وراه إذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من من جاهز في قضية الحجاب أو في الثوابت نعم ما المتغيرات متغيرات كل ما شئت يعني نأخذ رأي ورأي آخر ما فيش مشكلة يعني في حرام وحلال ومباح مثلا لا لا لا في في خذ خذان قسمها قسمين طيب ثوابت ومتغيرات تمام الثوابت الاختتارا منها اللي هي فنصوص الحجاب من الثوابت الحجاب منا مبدئيا يعني مثلاً ما عشناه مثلاً بس وليس الحجاب الذي اراه ما فيش اي اسمها ايه حجاب دي اسمها لما عائشه تقول لما نزلت ايه الحجاب نص في صحيح البخاري لما نزلت ايه الحجاب اذا بنساء الانصار نزلت في فجر فقراها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بنساء الانصار كل واحده تقسم خمارها مع اختها وتعطيها فما خرجت النساء من من المسجد النبوي الا الغرابين بالسود لا يعرفنا من الغلط هذا نص كلام عائشة رضي الله عنه فمن لشيء من كتاب الله منكر للقرآن كله واجبكم قائل حياله يستتاب أو يقتل أب ماذا يعني لا يستتاب يستتاب طبعاً يستتاب احنا نملك يا ابن شيه يعني سبحان الله نحن نملك أننا نمدح بقصيدة في الصباح و لننهج بقصيده المساء حشاك حشاك يعني الحمد لله يعني لا لا لا لا, لا يجعل المدح لا يجعلنا نشرائب والذنب والذم يجعلنا نتأثر ولكن في هذا وذاك نحن نبتغي الله سبحانه وتعالى فيما نقول ونعم بالله ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مثبه لوجدتني سمحا به مدين وبرغم هذا انهم طلبوا المعجزات الا ان المصطفى عليه الصلاه والسلام اتى بها سؤال هل كان الرسول عليه الصلاه والسلام في حاجه الى معجزه تبين ان هذا هو الدين الحق أنت عندك في طائفه من المؤمنين لا يحتاج الى دليل لانه يؤمن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان شكرا. ابا بكر لما قيل له ان صاحبك يقول انه اسري يبيه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعاد في جزء من الليل ونحن نضرب اليه اكباد الابن في شهر ونعود في شهر فقال ان كان قد قال صدق والله لو قال انه عرج به الى السماء لصدقته الله ولم يعلم بحكاية الناس ولم يعلم بقى. بان الرسول لما أبدا. حكى لا الرسول لما قصى جنس الاسراء حكى الاسراء فقط ما كان حقل معراء ما راح لكم انخلوا انكار الاسراء يعني مم. انت واحد يروح مكان انثروفه او يتخذ السراعه سبعه نعم لانه مهمة الدعاه في ايه او اولاد الامور مع المسلمين صحوا الناس مم. يعني يعني لا تقل من كلاما فوق فهمهم لان مرض صار من حرز بعد تحدث الناس بما لا يفهمون اتريدون ان يكذب الله ورسوله بمعنى بمعنى ان ما تخدمش الناس بفوق... بفوق... بفوق... فوق العقول شوي فتي... اصب الكلام انزل الناس وهون عنها يعني رسول رفض او ابى يعني, يعني ما اليوم الاستاذ الدكتور الزروري من جعلوا يحدثني في قضية من ثلاثة ايام فقط اكتشف العلماء الالمان ان في القلب اعصاب وخلايا خلايا. عاقبة هذه الخلايا وطلست تماما بالمخ، فأثبتوا أن القلب الإدراك داخل القلب وليس مضخة ضخ الدم من وإلى، أن لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يعقلون بها. أنا أنا من العقل. القلب من العطباء إذا إذا عهد قريباً يقول القلب ده مضخة دم، ده لا. ده ده ده سبحان الله، وثبت علمياً عجيب ما أن واحد. لا يعرف الموسيقى شيء ابدا نقل له قلب موسيقار بعد شهرين صار موسيقارا محترفا سبحان الله واخر لا يقرض الشعر ولا يعرف عن الشعر شيئا تجارب علمية بحوث علمية نقل له قلب شعر صار يقرض الشعر م. القلب يؤثر على على المخ م. الذي في الدماغ لا يبدا القلب هو الذي فكر م. في القلب القلوب لا فالسبحان لا يعني تعمل, لا تعمل, لا تعمل, تعمل قلوب التي يفسدونها فاذاك أنا أميل إلى الرأي الذي يقول إنه لا يجوز نخل الاعضاء بس لا يجوز لا أنا, أنا دائما من رأي من ثلاثة وسبعين إلى الآن وما زلت مصمي لأنني لا املك جسدي فجسد ملك بالله وأنا أمين عليه لا يجوز أن يتبرع من لا يملك لمن لا يستحق وإلى نصير كوارع بالفر ولا يملك صحيح نعم لا ولا يملك آه يعني بالفر كان لا يملك أمل فلسطين أطالب لا أعرض نصرا فهكذا صاحب القرآن سبحان الله نعم <تصفيق> أحسد <تصفيق> والمشيبة أننا أخشى أن يُنقل قلب قلب ملحد نص كارف هذه كارف مواقع أنا كانوا الأدق في قرآء المئة والأطباء يعرفون هذا أكثر مني هذا موضوعنا وخاصة حق <تصفيق> ما فضلكم تعليدا مع بعض علماء نقل الأعضاء والاستنسال لكن توارت المعجزات وتوالت تترى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله. لكي يؤمن به القوم والآخرون لكنهم مع هذا ما, ما أمنوا أنا أريد هو في طائفة لا تحتاج إلى دليل زي كامل بكر طيب وفي طائفة متشككة فلما تجد معجزه تؤمن. تؤمن ولما جاء الأعراض في الحركه الماضية وقال له من يشهد لك هذا الضب اللي عندك فلما خرج الضب منكم وكذا وشهد الرجل امن يبقى إذن وفيه أخر وإن تأتيهم بكل ايه بكل الآية لا يؤمن قل جعلنا على قلوبهم أثينا القاعدة اللي هي بت... على مر التاريخ كلها في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين عملوا وإذا مروا بهم حكوم. حكوم. وإذا انقلبوا إذا هدم الحق فترة مثلا فترة لا لا الفترة سريعة هو طمس الفترة تبى يعني ألم يرد الله سبحانه وتعالى لأبي جهل أن يكون هكذا لا لا هو هو الذي أراد لنفسه هو من تلقائنا هو أراد لنفسه سيدنا حمزة أسلم بدون معجزة بدون معجزة بموقف, بموقف عمر بن الخطاب أسلم بموقف عالم الله عز وجل نبيه خيرا فلما بدأت تتفتح أمامه قضية مجرد أن يدافع يعني يقولك شيء أصل كرم ربنا ما بعده كرم صحيح لما أخذ الكريم من حضن أمه عليه صغيرة. نعم. سيدنا موسى. وراح. وعدين غاب عن أرض مصر عشر سنوات. نعم. عاد إذا أمه إيه؟ أنا بعد ما كان كذا خل. نبي سعد. نبي الرسول. ليه؟ العلماء الكبار، كبار خالص كبار، كبار نحنا ذرات عند أقدامهم يقولوا إيه؟ ولأن الهدية عندما تأتي من الملك لابد بد أن تضمخ بطيب الملك. صح. صح. الهديتي مني. من عند الله من, من؟, من عند الله خلاص نعم فلما موسى ياتي من عند الله ياتي ايه مضلمك بصي الملك تعالى فقرر القضيه يعني يعني لما ربنا سبحانه وتعالى سعيد مزيد زوج فاطنة بن زيد بن الخطاب يقول له اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم البارحه اعز الاسلام بأحب العمرين اليك عمرو بن هشام لا خبات خباب بن عربه خباب خباب لكن بيقول انا مكرم بالتعيد فخبابي وسمعت انه يقول اللهم اعز الاسلام باحب العمرين الي عمر بن الخطاب ا اقدم عمرو عمر بن هشام عمر بن الخطاب نعم يا ريت ان تكون انت عمر يا ريت يا ريت ها تملونني على على اين رسول الله اكرمك طيب وصفت لو در فذهب متوشحا سيفه وجبهزه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هنا سيدنا عمر حتى كان يحضن حجره الحبشه هو هو حرصة لكن حرصة ما في معجزه يعني هو لم يسلم بمعجزه حتى سنه كام على سته سته للبعثه سنه سادسه للبعثه بدون معجزه وهذا مناط حديثنا مع فضيلتكم هل هنالك كما اعطي سيدنا موسى بعض الخصائص وسيدنا عيسى بعض الخصائص وسيدنا إبراهيم بعض الخصائص هل هناك خصيصة محدده محددة بعض الخصائص أعطيت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تضفي عليه هاله من النبوة والرسالة خصائصه خص... خص... خصائص <تصفيق> هو خصه خصائص. لا حديدا حتى تكليفات شرعية ليست لنا نريد أن نتعلم, نتعلم. شفظ الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أول خصيصة له عن أصحابه كلهم المرور صح تمام ده ده كعنو... عنوان نعم صحيح يزيد نروح وبعدين عندما ينام نحن ننام الله يتوفر انفسه حينما في التي لم تموت. فيما نائم لما ينزل عريض ملكان يقول احدهما انه نائم رضيح. يقول الاخر لا ان محمد لا ينام انسى يعني قالوا بس ده بشر واحد مقتنع انه مئة مئة بالله بس لما يروف من ذاته سبحان الله ربما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ينزل جبريل ان الله يخبركما ان محمدا نائما نائم العينين ولكن قلبه يقران مع ربه الله هذه الصفه بس بحيث انه هكذا حياته هكذا حياته يعني هو لما انت تحسب في صوره المزمل نعم يعني أنك تأخذ مؤذنا من سورة آل إد ونصف وطائفة من سورة آل إد. لما تحسب دي بالساعات المدينة، مم. تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ساعتين 120 وعشرين في اليوم بالع... العصر في اليوم في يوم القد، فلما الصحابة يسمعون الكلام ده وكان من معجزاته الخاصة أو من خصائصه أنه كان يسوي الصيام، يعني مثلا إيه؟ في ساعة المغرب عندنا طعام عائشة تأخذ لا رسل الله. عندنا طعامنا خاصة ماذا؟ فكان له الوصال، فينوي، ينقلب معنا ماذا؟ يواصل يعني يومين، يومين ما, ما يعني عندنا الأول مغرب غرب صحيح؟ فهو له عنده أقضية الوصال يصوم يومين وثلاثة ايام الله هو. فلما الصحابة يسمعون إن اني دستك هيئتكم انما أبيتوا عند ربي فيوقيمني ما لا احد يتشبه بالرسول نفزا. منوعنا الوصال منوع. حنا الله لكن هو لو خصوصه هو... و... وليس مأمورا بها ام مأمور لا لا وليس مأمورا لكن هو يعني متعبد للاع... لما ل... نحن اذا قضيت الصلاه في الارض لكن هو اذا فرغت تنصب يعني أكمل الصلاة ولا لا فرغت من من الفرد أجهد, أجهد, أجهد على ال نف إذا فرغت من صلاة عشاء عليك بقيام الليل إذا أنتهيت من رمضان عليك بذنب غمزة وثلاث أيام ويوم ويوم لا وسُحَرَ الله يقول أكثروا عيشة يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم الله هو حالة حلة خاصة الله اكبر كان احيانا أحيانا الصباح طلوا الشمس أشرقت نعم عندنا من طعام يا طلاؤه الله ما إنما فأباح بعض الفقهاء أن ينهي بعد شروق الشمس. تأسيم برسول, برسول, برسول الله بالرسول أساساً، لكن لكن هذه يعني هذه أمور صاروا سبحان الله أيضاً بالعبادة بالطبع. بقوم الليل إلا قليلة. هذا فرض عليه. فرض فرض. قيامه الليل فرض. طيب يعني نياته عليه صلاة السلام الصيام ليس مفروضا عليه. هو تنام عيناه وقلبه مستيقظ بذكر الله سبحانه وتعالى هذا من عند الله عز وجل هو حلق. هو الان في يحب. قبره ان صلينا عليه, عليه ورحنا الله في الاستوديو هكذا وصلى عليه المشاهدون وصل والمشاهدات يرد الله روحه اليه صلى الله عليه وسلم فيرد السلام على من صلى عليه هذا هو ويعرف هذا من الذي صلى عليه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام هذا كيف كيف هذا لا <سلام> رب العباد اذا وهب لا تسالنا عن السبب لان لأن ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره ابن ربه ولا نح ولا أمنا نحمنا ولا سبحان الله لا غيره ليه الصحابة كان عندهم هذا الحب العجيب للرسول بعد السلف عليه الصلاة والسلام كان أمي بخلاف يحرضون على بعد ولا ويضرب أبي بكر على وجهه بعد سبحان الله نعم. حتى استوى وجه أبي بكر بأمسه تورم تورم وكانت غدائره غدائرك وكان غزير الشعر رضي الله عنه. قالوا غدائر نزير الحمد لله عشان كانت إذا ملست وقعت مشي التعديد سبحان الله. أخي الصحابة تعبوا تعبوا أخي. ولما يستسلم أبو بكر وهو لديه ما لديه من المال. والله هذا الكافر يؤجر عليه. سبحان باكر. الله يعبدوا عند الخ من الله عز وجل أمرهم كفوا أيديكم سبحان الله. وكفوا أيديكم دي في هذا بسم الله. طيب. كفوا أيديكم دي الله أصوا أحد يحني دائما إيه. الله الحمد يالي كلمة فمستنى انا اعمل له مؤمر اعمل له لا, لا, لا. ما كده. ما ولذلك انا صراحة. ارى ان من اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم صحابته الصحابة المعجزة الله اكبر لما رباهم مثلا انا لما اعيش في حياة صحابة من الصحابة مم. انا افغر ساهل اعيش كده و... و... وانا في حالة من الخيال لانه الجيد الوحيد الذي يطبق كما يقول علماء الاجتماع المثالية الواقعية او الواقعية المثالية جميل اذا المصطفى ليس تصام خصائص في العبادة أيوة. وفي المعاملات وفي وفي مثلا عدم ارث احنا اذا موتنا وتركنا شيء يحصل ايه؟ يورث لا نحن الانبياء لا مع اعتراء الانبياء اذا نورث ما تركناه فصلاه حتى لما جاءت ام الحسنين فاطمة رضي الله عنها تسأل عن ميراثها في فلك في ميراث ابيه قال انني سمعت منه صلى الله عليه وسلم نحن الانبياء لا نورث ما, ما, ما تركناه صدقه فلا, فلا يورث صلى الله عليه وسلم دي, دي, دي, دي, دي خصيصه له ايضا لا اذا مات لا يحمل كل ابن ادم وان طالت سلامته يوما على آلة الحداء محمول سبحان الله فهو يغسل في مكانه ويكفر في مكانه ويتر في المكان الذي مات فيه. الذي مات. هذه خصيص، فما في استاذ النساء في المرض الأخير 17 عشر يوم من قبل موته أن يمرض في بيت عايش، فأذنك النساء. شوف الادب, شوف الأدب. مع شوف لو لو أصدر أمر. <تصفيق> ولا شيء. وك... وكنا يراجعنا، الرجل العربي لا يراجعه أحد. أصلا. للأسف شني. ولا يراجع نفسه. <تصفيق> و يغسل ويدفن ويصلى عليه ويدفن في في في, في, في لا لا, لا في ثياب في يعني أمان إحنا لو ما في ثيابه في آه في في ثياب في ثياب نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. حتى تعجز الفضل بن عباس والعباس وسيدنا علي هم اللي نغسله قال يغسله يزيله من عندي بيتي فثالث سؤال ما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثيابه أم نغسله كذا بسيارة فتحجبه قال فنظرت فنظر عائشة من خدرها نعم فلاهت القوم وقد سقطت لحافهم على صدورها ناموا فورا وسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا من عن, عن الرسول في عم كل حالا خاصوا سيكون سمعوا صوت من اين هاي اسمعهم ما صوت ملك الهام الهان. سبحان الله فهذا هو خلاص خلاص إذا مات تواحد منا جازل الزواج بعد أربعة عشر عشرة أما أنت تزوجت لكن من سائر النبي يحرم زوجة ووأزواجه وما هم من من من نحن نستطيع إذا كنا فقراء أن نأكل الصبقة الرجل والثرة يحرم عليه أكل الصبقة يحرم عليه يعني يعني سبحان الله العظيم أن يعني يأخ يأخذ فدية ولا يقبل الصبقة وكذلك البيت يطلق درجاته. الرسول يجند له أن يطلق زوجته إن طلقها لا يحل لها أن تتزوجت هو لماذا الله عز وجل لما لما حدد حدد مش عدد الإسلام جاء ليحدد ولا ليعدد نعم نفهم ثم نعرف الفرق حدد حددا الإسلام حددا ولا معدد عدد الزوجات مثلا؟ آه بأربع لكن ولا بنعد ما. ماذا تقصد؟ آه تعذدية مثلا؟ يعني؟ ما هو ما هو جاء الإسلام وعند بعض من الصحابة عشر من النساء واحد يقول رفعوا الله لما النساء ما طلب لكم من النساء مثنا وثلاث وربعها شاء رجل خالد عندي من النساء النساء عشرة في معروفة كده عشر م. نساء حرم الله قال أمسك أربعة وطلق ستة اما الـ الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم لما نجد الآية لا يحل المسلم ان يكون عنده اكثر من اربعة كان الرسول عنده فسعة طيب ها المرسول يمسك اربعة و هذه تصيصة لرسول الله لانه انطلق على يجي واحد اطلق يجيل هزوت اما دي لا تتزوج ودي ام ام لكل المؤمنين كيف هي فقالت تتزوج لأنها أم المؤمنين. لأنها أم المؤمنين. وأزواج أمها هذا مم. بنصر القرآن. سبحان الله. فهذه بعض من من من الخصائص الصارخة أن حتى مم. لما تأتي مرأة تهب نفسها للنبي. مع ذلك ما كانت تزوج ال قبل نزول الآية. طبعا طبعا كان طرع. طرع. تزوج. طبعاً طبعاً. فهمنا. وو. وبعدين الله عز وجل. هذا واضح أيضاً فلما قبض زيد منها وطراً زوجناكها. خلاص. وبعدين إيه النجيبة جبريد أمرني أن أتزوج عائشة النجيبة جبريد أمرني أن أتزوج حفصة وصفوة مأمور لا. لا لا يصنع حركة إلا إلا يعني ب ب ب ب ببوحيه بوحيه الله يسلم على عمر مشاهدينا الكرام والتابعين الأعزاء فصل ونوعب الاستماع لدالي السامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفة فاصل ونواصل كونوا معنا. ومبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم شايفين الكرام مرحبا بحضراتكم مرة ثانيه اخرى مع المرحب ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضالتكم مرحبا حياكم الله يا شباب مبارك الله فيكم ما عجبتنا السوره ده كبير كبير لنا بارك الله كبير سن خلاص اقبل يعني ليس منا من لم يوقر كبيرا وانت كبيرنا فنونك انا قلت من كبار السن بارك الله فيك شباب ما شاء الله عذبت طويل بعدي نعم <تصفيق> الله ورعاك وجل ذاك الله علما وطباوضة عن رسوله. ااا نكمل مع فضيلاتكم خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النساء حتى القرآن أي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا, لا يحل لك النساء من بعضها ولا, ولا, سبحان ولا سبحان أنت تبدل ولا هذا هذه خصية أيضاً لماذا؟ لأنه لا هو أوقفه الوحي أن يتزوج بآخر خلاص. لا يحل لك النساء من بعض خلاص. أنت لا لا تضيف إلى النساء امرأة أخرى. سبحان الله طبعاً. يعني هو تزوج بأمر إليه. وبعدين بصراحة يعني إذا كم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد واحدا ايوه كثير؟ <تصفيق> لا خديجة بعد ما خمسة وعشرين سنة، طيب من سن خمسة وعشرين ماتت وعنده 50 سنة وهي كان عندها 40 ماتت عندها 65 سنة، الله عليه ثم تزوج مع وهو خمسون عاما تمام؟ صغيرة، بعدها صغيرة. صغيرة في عرفنا نحن، عرف المدارس مدارس. يا ابن الحلال دخل بقى عندها اثنى عشر عاما وانا ستي الله رحمها وستة وجدتك وجدة في هذا السن رافع يعني أنا ما زلت وعندها. اي واحد اتفاس بعض المستشرقين يقال انه تزوج من طفلة صغيرة ذات هم هم غده طريه الطفوله الحضاريه عندما تداعب عقول المستشرقين فهرفون بما لا يعرفون ويقولون كلاما غثا لا قيمه له ولكن الامور ان انظر الى القصة الى في واقع بيئتها في واقع بيئتها يعني, يعني البيئه كان يحكمها صرع النبي عليه الصلاه والسلام انذاك كان يحكمها عادات وتقاليد يعني بنتك يترك بابها مجرد ان تبلغ بنت في الصحراء زرقاء اليمامه اللي كان بترعى على بعد <تصفيق> سبحان الله يعني, يعني القصص كثير يعني ف <تصفيق> ال ال ال, ال, ال تجد بقيت نساء <تصفيق> ام سلمه ادم سلمه قسمة. امراه كبيره في <تصفيق> الفيلم حتى يتنازلت عن يومها لعائشه بس لحاز الشرف ان تكون زوجة, زوجة رسول الله المؤمنين لما راح يعزيها أبو سلم عندها غالي جدا والبرق العربي محبب لزوجها حقيقة يعني ف... هكذا يكون المفروض نحن <تصفيق> نتكلم عن الواقع عن عن, عن, عن الواقع الذي يجب أن يكون أنا موافق المفروض يعني عن الواقع الغائب مش هو الواقع مذهن <تصفيق> فقولي ال... ف... اللهم اجوني في مصيبتي وأخلصني خيرا منها المرة في حالة أصيبت زوجها معنا لا تدخل لأن في حد أغلى من من أبو سلم وهل هناك خير من أبي سلمة رسول الله؟ قال قولي فهو ما كل جمعة قولي يا أبو سلمة الرسول قالت الله ما قالت عدفة وتزوجها رسول الله. عمرة قبل سن عمر الستين يعني حفصة حفصة لما عرضت على عرضها عمر على صديقه أبي بكر سكت. وعرضها على صديقه عثمان قال انا لا اتزوج اليوم راح عمر يشكو لرسول <تصفيق> الله قال آه يتزوج حفصه انها خير من ابي بكر وخير من عثمان اترضى ان تتزوجها حفصه طيب فلما كانت حفصه تزعل وتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم عليه <تصفيق> كان يدخل على عمر يقول لها حفصه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.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 All <laughs> اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بتعمل تمرد في البيت عايزين زيادة نفقة انظري من ابوك ومن ابوها يا الله دي ابوها ابو بكر اقرب الله. واحب احن والصق القلوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعني مهما تعمل هو هيسكن لها عشان ابوها لكن انت ابوك يعني والله بالعاميه كده يلا يعني عمر بس مين عمر ده سبحان الله الله على سبحان الله سبحان الله, الله. سبحان الله. الله. سبحان الله. سبحان صفيه بنت حيان من الاخطر زعيم اليهود نعم سبحان الله لما لما لما وقعت في الأسر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا أصهار رسول الله فأستمتع القبيلة كلها. يعني زوج ولا غرصة فناء تلي زوجة. طبعاً شاء الله نتكلم عن التعدد في زواجات لكن حتى ندرء الشبه التي يقولها المستشرقون وبعض الجهلاء بالمن مصادر شرع استمعوا حتى النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بوحش من السماء بأمر من ربي الطبرة وتعالى سنبك ليس من تلقاء نفسه ولا جري من خلف النساء. يبقى قطعت جاهزة قول كل خطيب. جاي. نعود إلى يعني في عجالة خصائص عليه الصلاه والسلام في هذه كده يعني احنا قلنا النبوه نوم العينين ولكن القلب لا, نام لا, لا, لا يرث لا يورث ما تركه فهو صدقة وبعدين قيام الليل عنده فريضة قضية وصال الصيام عنده أمر سبحان الله مسموح له غير مسموح لأمته قضية أن مواصلة العبادة إذا أرادت فانصبوا رضي هو عنده من النساء أكثر من أربعة أكثر من أربعة وفتيه وهو مسموح له هذا لا لا, لا لا ينفع أن يطلقها فيؤديها حرمه نساء زواج النساء من بعده صلى الله عليه وسلم عليك. أنه كان لا يأكل الصدقة ولا ياخذها يقول هذه اقذار الناس سبحان الله نفع لا لأن أخذ لا. من أموال الصدقة تطهرهم ولتبكيهم بها تبكيهم يعني ايه ولذلك مزيفهم. مزيفهم. الحابس للذكاء حابس للنجاسة فالنجاسة انت عندك صندوق فيه تفاح عطبك فيه تفاحتان بعد يومين ثلاثة يحصل ايه يستشر العطب في ايه في الصندوق كله. لك فانت عندك ميد درها مدماء الجنين حق الفطير في مالك انت كان يستهل يحصل ايه معجزة قيتن ماء. لا بد أرتقِر هذا النداء طيب. بترك الصورة ستخرج الزكاة. الله تعالى. إن شاء أعود الله. إلى معجزة النبي عليه الصلاة, عليه, الصلاة عليه, الصلاة عليه الصلاة والسلام. هل كانت معجزاته مقنعة للكفار؟ اللهم أكبر. لأنها واضحة العيان. الله ماذا؟ بن مسروق رضي الله عنه. عليه رضوان اللي قبله سبق عكاشه لا. هذا اللي وشتر اللي بشتر من السبعين ألف ما شاء الله عكاش ابن محسن رضي الله عنه لا. عكاشه انكسر سيفه في المعركة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه احتياط السيف ما فيش السلاح كله استخدم فأخذ عودا من شجرة فأعطاه لعكاشه قال جاهد به فكان انضى السيوف في المعركة وفي المعارك التي فيه قاتل فيها وكسر رضي الله عنه. ما تركوا بعد ذلك ما تركه استخدمه سيئ عود عود تحول سيف ام هو هو العود يدخل في المعركة انتصر بفضل الله سبحان الله يدخل اين يسيف فندواني من كسر العود لا انكسر قتال رضي الله عنه لا. سقطت عينه في المعركة فلما سقطت عينه اوزكها سقطت عسئله واعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامسك بيده يسمى الله واعادها اليه فكانت اصح عينيه صلى الله عليه وسلم قتادة, قتادة رضي الله عنه وكان لما وضعت عينه كان يشوفوا فيه نور وبهاء رضي الله عنه امام الناس امام المسلم رأوه رأوه وقصة معروفة سبحان الله يصعد على احد وبعدين معه ابو بكر وعمر وعثمان فاهتز احد قال أحد فوق نبي وصديق وشهدان عليه الصلاة والسلام يا الله أثبت أحد فوق نبي المصطفى عليه الصلاة وصديق أبو بكر الصديق وشهدان يعني. عمر واسمه سبحان الله العظيم يبقى انباب الغيب ما علقى من تبقى أم ورقة ابن نوفر أم ورقة أنا زرت على قيد الحياة. زرت على ما. ما. ومع دين لما كبيرة السن أستعمل. ما. وما لما كانت كبيرة السن هذا الرسول الله أنا بيتي بعيد. ق قبل أمور قبنا فلماذا أطاع الجبل أخ؟ ما؟ لماذا أطاع الجبل؟ كان دائما يقول واحد جبلا نحبه هو يحبنا. الرسول صل الله عليه حنينه إذا واحد في آخر أيام فمر على قبر شهداء أحد. ولدته لو اختفيت مع أصحابي وإخواني في حم الجبل. سبحان الله. الحمزة استشهد أنا معه. عليه الصلاة والسلام. ولما بعد أربعين سنة من وفاة الحمزة رضي الله عنه استشهاده، أرادوا كان مهبط المسجد. مسجد واحد. مسجد واحد. سيد الشهداء. لا. فلما المسجد الوادي حبوا ينطل الجثث بتاع الشهداء، مم. فضرب أحدهم بسيفه ولاده لأنها قرب قطر. جاءت في قدم الحمزة فسالت دمه منها الله أكبر ولا تحسب الذين قتلوا الله. الله أكبر الأمة لازم تربى على هذا التاريخ لازم أولادنا يعرفوا هذا التاريخ أولادنا يعرفوا إلا تاريخ خيبة وتاريخ المنقنقة والموقوذة وما أكبر السابع نابل يوم جنوبارت برضو يعني ما يعني بس بس. طايع ضايع خلقا وطفار رجل طيب السيك يا ابن لا لا دخل الحركه اخوطه أم... حاضر <تصفيق> ام ورقه بنوف ام ورقه بنفس نعم كانت كبيره <تصفيق> السن مش عارفه تروح اسلمت فاهاجرت فدر الله انا لكن ورقه ما اسلمت ورقه يقال انه مات على الاسلام مات على الاسلام ورقه قال أول. يا ليتني فيها جدع اخي فيها اربع بيض مصيب كان عايز يشارك فيها يشارك في نصره الاسلام أو قبل على الرسالة صدق <تصفيق> لكن لو كنت, كنت معك كنت عندك لما يخرجوا قالوا مخرجينهم قالوا ما جاء قبل يعني إذا هو عايز يأخذ بجوارك يعني يأخذ مخرجين طيبة م. آه صحيح أمواقفنا فرد أثر رسول الله أنا يعني المس بعيد وتأذن لي أن أفصل في بيتي لأن الأصل في المسجد آه حتى للنساء هناك بعض الآراء في بداية برمتها ما فيش مكان للنساء. <تصفيق> سبحان الله اصل الوحي ذكوري الوحشو عند دكتور يعني لا تذهب للمسجد سبحان الله وذلك بعض الجبهات من يرفع هذا الراي فعا يقول البخاري ومسلم عن عروه صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا امه الله المسجد قال عبد الله بن عمر لأن عند زوجتي علاء عمر بالدر يقول الرسول يقول لك انت ستصع هذا من عندك سبحان الله طبعا هكذا كان رد سيدنا عمر, عمر على الدرات على الله من هو عبد الله المهم فادن لها عمل لها مؤذن وخادمه في بيتها في بيتها يروح على الباب اخبرت السن انا يقول الشهيده الشهيده, الشهيدة. ام الشهيده ايه فدخل عليها غلامها يوما والخادمه فخنقوها بقطعه قماش وما سلم يارب فكان يصدق فيها قول الشهيدة حتى ان ابو, ان ابو بكر وعمر يمر ابو بكر على عمر ما قلت تعال نزور السيده ده على كده حاجه فانهم انقضوا من نخبة منهم من ما ينتظر من ما نعم نعم تعال الى إيه إيه لما دخلوا على فاطمة وترضى الحسن دعكم نظر إليك إيه. قال ارضعيه ولو بماء عينيك فان ابني هذا سوف يصلح الله بين طائفتين عظيمتين به به سيدنا الحسن فكان الحسن هو الذي اصلح ما بينه في قضية الخلاف ومعونة تنازل عن عن قضية الخلافة وانتهى الموضوع. مم. حدث التحكيم. حد... بعد, بعد, بعد بعد بعدها بعد التحكيم. بعد مقاتل الجرحى. بعد خلصوا هو تنازل وهو خليفة. هو أبويع خليفة. نعم. ورجم كان ستة أشهر هو خليفة صحيح. وثم ووأتم بالستة أشهر هذه الخلافة الراشده ثلاثون عاما سوف تكون الخلافة الراشده بعد ثلاثون عاما الله. بالضبط من خلافة أبي بكر. العمر اللي اقتنع عليه تجمع مع الستة أشهر الحسن ثلاثة وعشرين سنة ونص يوم عليه ستة أشهر اقتمل الثلاثين سنة لتصدق نبوءات رسول الله هذه هذه كانت معجزة معجزات يسال الله عز وجل. عليه الصلاة والسلام. تعالا لقصة أبو موسى الأعجوبة. أبو موسى. عارف عنده الله عنه. الموارد صحيح أنه كان يقبل الحسن من هنا والحسين من هنا. نعم. فهذا سيمطر. الحقيقة. سبحان الله لا, لا, لا صدقت سوف نأتي البيت إن شاء الله. نحن نحن عليهم في كل في كل صلاة. نعم. على محمد وعلى ال محمد. الحمد لكن لا نغادي. هذا مشكلة غلوه. الغلو مرفوض تعيش. لا. لأن دعبل الخزاعي كان متطرفا في غلوه في حب أهل البيت. نعم. وكتب وصية قال ادفنوني على على على حدود مقابر أهل البيت. تقوم وقال اكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعه بالوصين المهم وصل <تصفيق> اشعار في قصة يحفظها الجمال لكن ما اذكرها الجماله طيب قال رح رح رح رح رح رح رح لا اكونن بوابا اليوم لرسول الله عليه الصلاه من انس فأنا ممكن أخذ يا عمي المناره راح لانس انس قال بده انه في حائط بني فلان في بستان في بستان ف... نعم راح البستان فوجد رسول صلى الله عليه وسلم بدل الدفي بيت أتأذن لي ان اكون بوابا لك اليوم يا رسول الله قال اذنت لك أبو موسى ولكن اعلمني بمن ياتي لان في ناس سترى تسال على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فطرق الباب طارق قلت ليته يكون اخي ابو موسى يقول, يقول. سبحان الله يحب الغيره الأخير يقولنا ما عشنا شو الرسول كده يأخذ زعوة له نعم. شربت ماي ولا ردة لأن تعبان زحالتنا ولا جاء عندنا الشيخ عام والله يعني لو علمتم ما يعلمون ربنا لي أنا ما تعلمون أبو بكر إنه أبو بكر يا أسم الله قال هو رشده بالجنة يا بكر وجلس على يمين رسول ده له يدف مو سؤال بان الرسول يكون أخي عمر اخذوه وبشره بالجنة جاء عمر على يسار ابوه وجده فلقب الرسول ليس هو يكون أخي عثمان قال اخذوه وبشره بالجنة على بلية تصيبه تحديدا على بلية تصيبه. وحدث فجاء عثمان فجلس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ابو <تصفيق> بكر دخلوا ودوشوا بجنبه عمر وانا قاعد بس عم ادبس راح قال فجلست عن يمين عثمان وطلعت نظره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طمنت وانا طمنت لا فرفع الرسول لم وقى. يطلب منهم حاجه ادبا من اطاعت عثمان ما كان الصحابه كانوا قمه الادب مع رسول الله عمرو بن عاص ومن اسلم لذا ان انتقل الرسول الرسيط الأحدى ما كنت قطاعي واتشاهه صلى الله عليه وسلم حياء منه الله أكبر يقول لك استعمرك ما اتكهر فأدب بأدب الله فإذا برسول الله لما نظر إليه فاكتسم قال رحم الله الأشعريين الله كلهم. ولما رحم الله الأشعريين يبقى الله الأشعريين لأن دعوة رسول مجابة إليه نعم كان اذا قل قوت عيالهم او حسبتهم الحاجه جاء كل واحد بما عنده وضعوه على ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسويه فانا منهم وهم مني الله اكبر شوفت شوفت. نال خيرا كثيرا على الله الله اكبر سبحان الله لا. ف, ف... فال... ال... الدرس المستفاد الدرس المستفاد طلعنا على, على بليه, سبحان, على بلية سبحان الله على سبحان الله حدث سبحان الله عائشه وهي رايحه تصلح في موقع الصفين على السيرة أليست هذه الأمور ما كانت تقلق شخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى على ابنتي وثمان كانت تزوج من ابنتي رفاة صلاة حتى قال لو عندنا الثالثة الثالثة لا زوجناكها ما كان نقلقه علمه بما تيحدث في قبل الأيام أولا الله عز وجل صاغه صياغة ليعمر الدنيا بثقه الأخرة فكيف يعني يخاف هو الذي علمنا أن نخاف إلا من الله والذي الذي جعل ابن عم الصبي الصغير يمكث في فراشه يوم الهجرة ويعلم ان الماكس هنا مقتول, مقتول حتى يقسم عريض الدعوه ان, إن الله اوحى الى جبريل يا جبريل انزل وكن عند رأس علي وانت يا عند اقدام علي فان ارادوه بشوء فخذوهما انه فجأ حياة حبيبي محمد الله يعني يعني يعني الله يعني لم يكن وحده لا لا لم يكن المؤمن مش وحده المؤمن التعباء ده المؤمن التعباء زيانا مش وحده إذا ترنتك إن الله دفع ف... الله. إن الله مع الذين اتقوا ولذين ومعصدون فإزاي ومنا عايشة على في قضي الصفين كترح للصرح فسمعت كلابا تنبح قالت ما هذا المكان قالوا هذه منطقة الحوأب حوأب حب هاي اسم المكان فارتعشت ما لك يا كرم المؤمنين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من من كن تنبهها كلاب الحواب فلفت الجمل وعد ورجعت يوم المؤمنين للاصلاح سوف اعوذ يعني تذكرت حديث رسول الله وقف ما معنى الحديث من من هذا تساول اه اه مين مين اللي هتتجرى وتخرج من البيت وتروح وتنبح على كلاب الحواب كلاب الحواب دول انا طلعت العراق ايه اللي يوديه اللي يشب المدينه وتروح العراق في ايه فعدد ادراج دورت دورت دورت خلاص سبحان الله كان بعد وفاهه المصطفى عليه السلام بعد ده تحققت المعجزه اتحققت المعجزه 36 رقم 35 دا. نعم من سيدنا علي حكم اربع سنوات وستة اشهر ويوم ويوم دكتور ما لأن شوف أبو بكر حكم سنتان وثلاثة أشهر وعشرين يوم بالضبط نعم سيدنا عمر عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام يوم أن أبو لؤلؤة سيدنا عثمان اثناشر سنة و11 شهر وثمانية عشر يوم م. وسيدنا عادل أربعة أربع سنوات، أربع عام وعشرة أشهر، ويوم،, ويوم وعشرة أشهر والحسن, والحسن ستة أشهر، استمر كذا ثلاثين سنة، بالضبط. العظيم، قصة أم عبده، يعني يا من عند هذه، وكان يمره بابا الصحابة طوال الهجرة، طوال الهجرة، طوال ولما وصفت ذ وصفنا من قبل وشرحنا كلمه معبد على عرف, عرف زوجه على غصن بين بين أشجار ثلاثة لكنه أنظرهم غصنا ما كانت تعلم مرثى ولا تعلم ولا ولا تعرف ما الله ولا تا في جب في غيره في لا إنما نتح نأتيها أتعذر فاعترف خلا خلفه ذلك خلفه الله ومس على ضريح ويقال انه في الطريق كان مر على عبد الله بن مسعود وكان غلام نعم وقال له يا غلام اجرنا شاهدا من شياه قال والله يا عماه انا لست صاحبها لم استحب القطيع انا امين من عليها ما كان اسلم ما كان اسلم قال له امع بكر من شياه قال قالهم كثر في القطيع نعم. غفر من شيخ قال اتيني بواحده فسمى الله وحلب وشقى ابا بكر وشقى من معه وثقى ابن المشعود ثم شرب وقال الضلع اخلص قال فقال علمني عماه ما كان يعلم هذا علمني عماه فنظر الرسول في وجهه <تصفيق> وقال انك فتى معلم وقد كان سبعين سورة <تصفيق> <تصفيق> من فتى رسول الله لا يعرفه ابن مسعود لا إله إلا الله. آآآ. فانك هذا ما. يحب ان يسمع القرآن من. بالضبط بالضبط وكان يقرأ وكان يسحّر وكان... ف... العظيم. لما ذكر من معجزاته. أم حلب و. حلب وطبعا وساق ما ساق وتركه لو من اين هذا اللبن وما تركنا إلا هذه خلاص عجبني ابو معمر وحكى له حكايه قال والله انه صاحب القرش عرفه اه بالمره ما احنا في طريق ام معبد المسموم مش شكل لا ما دخل في طريق ام معبد يبقى ناخذ سراق سرق مالك ناخذ لما عمل مئة ناقة قريش لمن ياتي بمحمد حيًا او ميتها تمام وقفي سرعه اقدامه في ال... في ال في الرمال في الرمال قدمه حصانه في الرمال سبحان الله طب اخرج يا محمد ولا اعود يقع يتذكر مائة ناقه سبحان الله ففصل مرات لم يكن مؤمنا سرقه لا سرقة. سرقة. سرقة. سرقة. فقال له يا سراقه كيف بك وبيديك سواري الكسره طبعا يعني لا تتخيل تلقي سراقه الخبر مصحح طبعا لا وابو في ده في الابيض مثلا يعني لا خارج حدود التخيل صحيح لما مثل كده مثلا طب ما ده على الخريطة البركه ده بصوا زي ما طلعت امريكا الذهب اللي موجود فيها الرصيد الامريكي ساعه بتكمل مليار اللي هو الثباته بتاع ما العالم كله حصل افسده اصلا المهم يعني ف هتاخدها دي واحده الابيض والكرمل، <تصفيق> وقصر القذافي، وقصر, وقصر أحمد الصماد يعني على خيال خيال المهم يأتي الأعرابي بعد القادسية بسورة قصة <تصفيق> في في سنوات عمر. عمر بن الخطاب بعد هذه القصة كان ثلاثة وعشرين سنة سبحان الله عمر يمسك السوارين كده أين الصراقة الصراقة أسلمك وسيدنا عمر لم ينسى الحادث. لما لا لا لا, لأ, لا لا لا. أين سراقه بن مالك؟ نعم يا ملهموني. لبيت بما وعدك رسول الله يوم أن أردت أن تلحق به يوم الهجرة. قال بس ولا قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله الله أكبر. الله جميل. جميل. النبي الله, الله. <تصفيق> الله عليه بعد وفاته بثلاثة وعشرين نعم نعم. ليش ونصر لسماع الكلام مستمعينا الأعزاء. واصلوا ونواصل كونوا معنا الكرام مرحبا بحضراتكم الكبير الشيخ الدكتور نكمل معجزات النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> على <المسمومة؟ ده>. طيب <تصفيق> أيوة. قال من صاحب الغزالة هذه صاحب الغزالة صاحب الشين في البر أو في البرية يعني مع من؟ الص... مع رسول صاحب صاحب الغزالة فالرسول ب... بيرجع ويعود أوه. غزالة من في الشبك أوه. قال من صاحب الغزال قال أنا رسول الله قال أطلقها إنها تشكو لي وتقول إن لها خشفان ولداً فغيرة ابن الغزال اسمه خشاف تريد ان ترضعهما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ستعودين قالت عود فكوا تكلمت تكلمت غزاله مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الغزال بعد مده عادت فامسكها صاحب الغزال عبد فرصة مش فرصه فامسكها وضعها في ال... فالطال صلى الله عليه وسلم تبعوني <تصفيق> إياها قال هي لك رسول الله قال عودي وعدت فروفيت الله أكبر أمام ما اسمع مرأة من الجميع رأوا لأن الله أنا أقول في البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كل مميزات الأنبياء يعني سيدنا سليمان كان علمنا منطقة الطائفة صحيح القبوره والغزاله وعن رحله ذئب اذهاب من زيد اهبان هذا رجل يهودي بيرعى الغ... الغنم خارج المدينه فذئب خطف الغز خطف نعجه وهيري. فاليهودي <تصفيق> خلفه <تصفيق> خلفه اسرع منه ان عب قلبه لتعبره نعم <تصفيق> فلما ادرك اوشك اليهودي ان يدرك الذئب ترك الذئب والنعجة واقع فوق الجبل وقال يا اهبان اتمنعني رزقا ساقه الله اليه قال اهبان تلفت يمنا <تصفيق> وتلفت يسرا من الذي يتكلم فما وجدت غير الذئب قلت عجبا الذئب يتكلم وقال اعجب منه نبي خلف هذه النخلات يكلم الناس بما مضى وبما هو ات ان امنت به دخلت الجنه ساب اهبان القطيع وساب تاورى و... فيه ايد نبي الارب محمد بن الارب من مكة وجاء الى اسرب منذ شهر لسه الخبر لم يأذر والرجل عايش في البلال دائما تقريبا فلما دخل اهبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهبان ماذا قال الزئب لك الله عليه الصلاة والسلام <تصفيق> طبعا رضيه واضحة طبعا تعالى الى الى اخباره لنا نحن يعني زباك اللي هو اذا بتفتح البخالة وتقرأ كأن رسول صباح ينظر الينا فياتي زمان على امتي تمات فيه الصلوات اما بالعدم الخشوع او بالسرعة اقول لك والله عام العباد ويشرف فيه البنيان حدث ويكثر فيه الحلف حدث تعال السؤال كنت والله والله التلاع بالله والطلاع والتلاع يعني الناس تلاحق بعضها آه. موجود آه. طبيعي هذه موضة طبيعي طبيعي ولفش فيه الرشا والزنا سلم يا رب ينفش فيه وتباح الاخره بالدنيا خلاص فاذا رايت لك اذا رأيت ذلك فالنجا النجا قال وكيف القتل وكيف النجا رسول الله قال كن حلسا من احلاس بيتك كأنك سجادة قصعة عصير خطأ وسجادة قديمة من جلالة سبحان الله وكف لسانك ويدك حتى يتيك الموت وليسعك بيتك ولترك على خطير ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم فتن كقطع الدخان يموت فيها في قلب الرجل كما يموت بدنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من عرض الدنيا. سلام يا رب. حدث. أنا لا أريد تعليق ولا سبحان الله يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه بصيرا يعني بصير بالبصيرة مش بصير يعني لا بصير يعني بصير القلب يعني ويمسي وما يفسر شعره بار الحق يظلم ويخون وياخذ الأمالات الناس ويضيعها ويمنع يعني الناس قال ظلم أنا عملت إحصائية وجدت البلد بلد من البلاد لن أذكر طبعا هنا يعني بلد مسلمة تدخل أمهات الزوجات في حياة بناتها بعد الزواج يخرب على البنات كل زليداتهم أغلب الزليدات تنتهي بطنق في تدخل الحنوى لا ده بالله رب العالمين نساء الله السلام هو جزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه المصيب السوداء عندما يغيب حقيقة الإسلام وانغلبك بال... بالمال لا لا لا, لا, لا أولا, أولا وهذه الأمثال لا التي خربت البيوت دعو دعوها, دعوها دعوها دعوها دعوا دعو البيوت تعيش كما هي لا داعي لأن نضع في البيوت لاتسلكون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وان ذراعا بذراع وان باعا سباع حتى لو دخلوا جحر ضبط دخلتموا خلناهم انت عملت يا اوروبيين ايه والله احنا اوروبيين عملنا ال باليه البجعه هما واحنا نعمل باليه البطن ايه المشكله <تصفيق> عندنا بلوى زي هي برضو احنا يا اوروبيين ناس عملنا الرقص الايقاعي البنات ينزلوا في الحمام السباحة يبقى الرقص برا البحرة هل ونحن برضو عندنا رقص إيقاعي عندنا لاعبات تنس في أوروبا مش لابسين ونحن عندنا برضو داعرة تنس برضو مش لابسين لبسي تتابعنا سنة من كان قبلكم ما فيش ده يعني معذرة في التخلف وفضلت الاهتمام يعني لا بد أن نتطور نتجدد نغير نسير العافية يهدم القيم والمثل والمبادئ فهو تخلف ورجعية والجديد المراه طاقه لابد ان تستخدم في المجتمع تستخدم القاسم امين تستخدم في مرض ده شحناته تستخدم في مرض دع زوجات ياتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور بين العجز والفجور انت معنا ما مايسر والقمار ولا هتبقى خايب وتروح تعيش مع زوجتك وعيالك هتبقى عاجز كده وراجل اي كلام رجل بيت كما قلت الان يا لا الجهليه نعم فمن ادرك ذلك الزمان فليختر الحجزه عن الفجور هو ده عجز انت فاهم ولا ما انت فاهم معلش عليه الدوائر هذا كلام واقع موجود في كتابه عند الله بره هو نعبد لله ولا العبد الغير الله لله الرزاق الله حل. انا لما اعصى ربنا هيرزقني ولما اوتينا ربنا هيا نعرفكم لا بس مره اذا كنت في قول